يقول هذا السائل عندما أكمل العمرة عمرة التمتع وأنهي الطوافة والسعي والتحليق ماذا أفعل في اليوم الثامن؟ إذا أنهيت العمرة وتحللت منها وجاء اليوم الثامن فإنه في ضحى اليوم الثامن من الحج الحجة ويسمى يوم التروية تغتسل وتلبس الاحرام مرة أخرى وتعقد النية بالحج في مكانك الذي أنت فيه من مكة إن كان بيتا أو فندقا أو غير ذلك المكان الذي أنت فيه من مكة تعقد النية في سكنك في غرفتك تلبي بالحج بعض العوام يظن أن يلزم أن يذهب عند البيت عند الكعبة وهناك يلبي هذا لا أصل له في مكانك الذي أنت فيه من مكة تلبس الاحرام وتقول لبيك اللهم حجا وتشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك وتتجه إلى منى تتجه إلى ميناء لتقيم فيها إلى أن تصلي الفجر من يوم عرفة في منى تقيم فيها وتصلي الظهر يوم التروية والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بعد صلاة الفجر تنطلق إلى عرفات حسن الله ليكم يقول هل يجوز طواف الافاضه والوداع بنية واحدة نعم يجوز أن يؤخر الطواف الافاضه الذي هو من أركان الحج إلى آخر أعمال الحج ويؤديه ويغنيه عن الوداع لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت نعم أحسن الله ليكم لكن الأولى إذا كان الإنسان نشيطا قويا أن يأتي بطواف الإفاظة يوم النحر أو في أيام التشريق أو ليالي أيام التشريق لكن الأول أن يأتي به يوم النحر كما مر معنا إشارة إلى ذلك أحسن الله ليكم يقول قدمت من خارج المملكة وعزمت على التوبة النصوح وعزمت, وعزمت على أن لا أرجع إلا وحال إلى أحسن قال ولكني إلى الآن لم أجد ذلك فما الحل ولكني إلى الآن لم أجد ذلك عليك بالسؤال باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لأن التوبة النصوح منه من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده ويشرح صدر من شاء من عباده إليها فعليك أن تسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يوفقك لصدق التوبة إليه عز وجل وتأمل معي قول الله سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا هذه توبة من الله على العبد قبل توبة العبد قال ثم تاب عليهم ليتوبوا قال أهل العلم أي بأن وفقهم للتوبة ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى اسم الله التواب اسم الله تبارك وتعالى التواب يدل على نوعين من التوبة توبة من الله على العبد قبل توبة العبد بأن يوفقه للتوبة وتوبة من الله على العبد بعد توبة العبد بأن يقبل منه توبته فالله تواب يوفق من شاء للتوبه وتواب يقبل توبه التائبين علينا ان نفقه ذلك علينا أن نفقه ذلك في هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الله جل وعلا تواب يوفق من شاء إلى التوبة ويشرح صدر من شاء إليها ثم تاب عليهم ليتوبوا وتواب بقبول توبه التائبين الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئان فإذا عليك أن تصدق مع الله في توبتك وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يعينك وأن يثبتك وأن يسددك وفي الحديث كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه قالت أم سلمة رضي الله عنها او ان القلوب تتقلب يا رسول الله قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ومن الأدية في القرآن ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فأنت في هذه البلاد الطيبة المباركة وفي هذه الرحلة العظيمة المباركة وفي هذه المواضع الشريفة العالية التي من ارجى مواضع الدعاء وقبول الدعاء ولا سيما يوم عرفة الذي هو ارجى أوقات الإجابة وأحرى أوقات الإجابة وخير أيام الدعاء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة فعليك أن تقبل على الله وأن تجاهد نفسك على تحقيق صدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتعزم عزما أكيدا وتقلع عن الذنوب وتندم على فعلها وتلح على ربك ومولاك سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يعينك وأن يقبل توبتك وأن يعيدك من زيغ القلوب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا أكثر من هذا الدعاء ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا أكثر من اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل عليك بالدعاء وصدق الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد من الناجاه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وابشرك أن خلقا لا يحصيهم إلا الله عز وجل تحولت حالهم بعد حج بيت الله الحرام إلى حال مباركة وإلى حياة طيبة وتحولت من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن لكن عليك بالعناية بهذا الحج وتطبيق شروطه وادابه وواجباته وأعماله بشكل دقيق وأن تحفظ نفسك في الحج من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا الحج فرصة ثمينة وعظيمة مباركة لمحو الذنوب وتكفير الخطايا والعتق من النار فرصة ثمينة يسرها الله سبحانه وتعالى لمن اكرمهم بهذا المجيء ونسى الله عز وجل لنا أجمعين العون والتوفيق والهداية لكل خير نعم. أحسن الله ليكم يقول هل الاشتراط يكون فقط للمريض والخائف أم أي إنسان يستطيع أن يشترط لا بأس أن يشترط وإن لم يكن مريضا لا بأس أن يشترط وإن لم يكن مريضا أو خائفا والاشتراط أن يقول بعد أن يلبي بالحج والعمرة أن يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني وفائدة الاستراط أن إذا وجد حابس فعلا يمنع من الحج يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه نعم حسن الله عليكم يقول ما حكم وضع الكمام على الفم والأنف المحرم لا يغطي وجهه جاء النهي عن أن يغطي وجهه وكما أنه أيضا لا يغطي رأسه فالكمامة تغطي جزءا من الوجه الكمامة التي توضع على الفم والأمث تغطي جزءا من الوجه فالذي ينبغي هو تجنب استعمالها حال الإحرام حس الله عليكم يقول ما حكم من حلق أو كان شبه محلق لرأسه قبل إحرامه أعد أحسن الله إليكم يقول ما حكم من حلق أو كان شبه محلق لرأسه قبل إحرامه يقصد إذا أراد أن يتحلل وليس في رأسه شعر ليس في رأسه شعر إما مثلا كونه لا لا شعر له أصلا أو لكون مثلا حلقه عن وقت قريب يعني من قبيل الحج أو قبيل العمرة كان قد حلق رأسه عن وقت قريب فبعض أهل العلم في مثل هذا يقولون إنه يمرر الموس على رأسه حتى لو كانت شعيرات يسيرة قليلة جدا فإنه يحصل بذلك التحلل وبعض أهل العلم يقول إذا كان لا يوجد شعر أصلاً لكونه محلوق تماما أو لكونه أصلع الرأس، فإنه لعدم وجود الشعر لا يفعل شيئا نعم. حسناً، عليكم يقول هل مخالفة ولي الأمر بالحج دون تصريح داخلة في الفسوق المذكور في الحديث؟ الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله. وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم وولي الأمر عندما رتب مثل هذه التصاريح والترخيصات لم يرتبها لأجل التضييق على الناس وإنما رتبها من أجل مصالح الحجاج ومرعاة مصالح الحجاج فهذا التنظيم المراد من تنظيم الأعداد التي تصل إلى مكة بما يتناسب مع المكان والوضع الذي في منى وفي عرفات وفي بقية المشاعر وفي مكة، فهذا العمل هو أمر أيضا طرح على عدد من أهل العلم في داخل هذه البلاد وخارجها، فكان محل إقرار من الجميع لما فيه من تحقيق المصلحة للحجاج فهو عمل يعني رتب لا لشيء إلا لمصلحة حجاج بيت الله الحرام إلا لمصلحة حجاج بيت الله الحرام والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي السنة أحاديث كثيرة جدا فيها الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يدعو إليه إلا إذا أمر بمعصية إلا إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم أحسن الله ليكم يقول أوسطني والدة قبل وفاتها أن أعتمر لها وأن أحج إن تيسر لي ذلك وقد اخترت التمتع هذه السنة لأحج متمتعا فهل اعتمر لها بعد بعد ذلك هذه العمره والحج يكون لك لأن أفهم من سؤالك أن هذا هو اداؤك للفرض فهذا الاعتمار والحج يكون لك ليس ان تعتمر عن الغير امنا او غيرها الا بعد اعتمارك و حجك عن نفسك فتحج عن الغير وتعتمر فهذه العمره وهذا الحج يكون لك وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لك مجيء آخر تعتمر عنها أو أيضا أن تيسر لك الحج في وقت آخر تحج عنها وعليك أن تحرص على هذا الأمر وفاء مع والدتك غفر الله لها ورحمها ولوالدنا وجميع المسلمين نعم. صلى الله عليكم يقول كيف يمكننا التخير بين الحلق أو التقصير وهل يكون ذلك بقرب أو بعد موعد الحج؟ هذا بالنسبة للمتمتع المتمتع عندما يصل إلى مكة ويريد أن يتحلل من عمرته إذا كانت هذه العمره. في وقت قرب الحج فإن الأولى به أن يقصر من أجل أن يبقى شيء من الشعر يحلقه يوم النحر عندما يتحلل من حجه أما إذا كانت عمرة التمتع أتى بها في وقت مبكر مثلا في شوال أو في ذي ذلك القعدة في وسطها مثلا أو في كذا فإنه الأولى به أن يحلق حتى يفوز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاث مرات وعنده فترة يمكن خلالها أن ينبت من الشعر ما يحلقه يوم النحر أما إذا كان الوقت قريب فالاولى به أن يقصر ليبقي من شعره ما يكون لتحلله يوم النحر نعم أحصل الله ليكم يقول أثناء رمي الجمرات إذا لم أوفق في الرمي داخل الحوض فماذا أفعل عليك أن إذا رأيت المكان مزدحم معنها الآن من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه بما وفق له ولاة الأمر جزاهم الله خيرا أقيم التوسعة عظيمة والإشكالات التي كانت قديما تحصل شبه زالت الآن لتعدد الأدوار وأيضا التنظيم الجيد الذي يسره الله سبحانه وتعالى ومن به فالأمر لم يعد فيه يعني من فضل الله سبحانه وتعالى إشكال فإذا كان قدر أن الزحام أن انتظر ولا ترمي من بعد وانت لا تدري هل تقع في المرمى أو لا تقع بل عليك أن تحرص على القرب وأن ترمي الحصات في المرمى نفسه نعم قل في سؤاله الآخر اشتركت أنا وزوجتي لأداء مناسك الحج بعدما وفقنا في قرعه الحج فاشتراكي كان في, تك في تكلفة الحج وأما زوجتي فكانت في شراء التذاكر فهل حجنا جائز؟ نعم هذا جميل وهو من تعاونكم على البر والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى نسأل الله لكم وللجميع القبول والتوفيق. صلى الله عليكم يقول ميقاتنا من من من من الجحفة وجئنا في في الطائرة فكيف نحرم ونحن في الطائرة إذا كان ميقاتكم الجحفة وكان مجيئكم إلى المدينة فإن إحرامكم كما سبق بيان ذلك من ذو الحليفة ميقات أهل المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذلك الميقات لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها ممن أراد مكة بحج أو عمره فإن كنت قد جئت إلى المدينة فإن ميقات ذو الحليفة ميقات لك أما إن كنت تسأل عن شيء مضى ومجيئك كان عن طريق الجو وميقاتك الجحفة فإنك تحرم بالمحاذات فإنك تحرم بالمحاذات إذا حصلت المحاذات جوا فإنك تحرم هذه مسألة مرة معنا بيانها نان أحسن الله عليكم يسأل عن حكم مس الكعبة وهل مسها أثناء الطواف يبطل الشوط؟ لا لا يبطل الشوط لكنه عمل غير مشروع وإنما الذي يسرع لك تقبيل الحجر الأسود إن تيسر لك ذلك أو استلامه أو استلامه أي تستلمه بيدك تمسه بيدك وأيضاً يسرع لك استلام الركن اليماني استلام الركن اليماني أما بقية أجزاء البيت فلا يشرع استلامها أو لمسها أو مسحها هذا غير مشروع وإنما المشروع في الحجر الأسود والركن اليماني نعم أحسن الله ليكم يقول نرجو منكم تفصيل المخيط والمحيط أي طبيعته ما يجوز منه وما يمنع وهل الحزام إذا كان على الجلد يعتبر محيطا هذه الفاظ ذكرها للعلم العلم لتوضيح وأيضا الاختصار في العبارة قالوا ليس له أن يلبس المخيط ليس له يلبس أو قال بعضهم لا يلبس المحيط مرادهم بذلك أي لا يلبس من اللباس ما كان على هيئة مثل فنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك هذا مرادهم. وهذا اللفظ المخيط او المحيط لم يأتي في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا القميص هكذا جاء في الحديث فبعض اهل العلم أو بعض الفقهاء أرادوا أن يختصر هذه الأنواع من الألبسة لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا قالوا لا يلبس المخيط أرادوا أن يختصروا هذا العدد من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم في الألبسة في هذه العبارة المخيط فهي اختصرت لكنها أيضا أوردت إشكالات لدى كثير من الناس وبدات تنهال الأسئلة الكثيرة التي أوردها هذا اللف ففهم كثير من الناس أنه قول الفقه لا يلبس المخيط أي لا يلبس أي شيء في خياطة سواء كان حذاء أو حزاما أو ساعة يد أو نحو ذلك فأصبحوا يتحرجون من ولهذا بعضهم يبحث عن أحذية مثلا كلها مصنوعه من النائل ويتأذى في فترة حجه بذلك الحذاء كلها هروبا من أن يلبس حذاء في خياطة ويتجنب مثلا حزاما قد يحتاج إليه أو مثلا أيضا لحفظ نقوده فيه فيتحرج منه ولا يلبسه فرارا من لبس المخيط ظنا أن هذا يتناول كل ذلك فإذا قول الفقهاء لا يلبس المخيط المراد بذلك ما كان على هيئة مثل فنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك نعم صلى الله عليكم يقول اعتمرت في أشهر الحج ثم سافرت إلى بلدي ثم قدمت من جديد إلى المدينة وأنوي الحج فهل انا متمتع إذا أفرت إذا أفرت لا تكون متمتعا إن أردت أن تكون متمتعا فأحرم بعمرة جديدة أحرم بعمرة جديدة لأن المعتمر في أشهر الحج إذا عاد إلى بلده ينقطع التمتع ينقطع التمتع فإذا أردت أن تكون متمتعا فتحرم بعمرة جديدة وهذا أفضل لك لأن التمتع هو أفضل الأنساك وإذا أردت أن تلبي بالحج مفردا فلك ذلك ولا تكون بذلك متمتعا نعم حس الله عليكم يقول هل يجوز لمن حج السنة الماضية متمتعا أن يحج هذا العام بنفس النسك؟ أم يدخل بنسك آخر حس الله عليكم يقول هل يجوز لمن حج السنة الماضية متمتعا أن يحج هذا العام بنفس النسك أم يدخل بنسك آخر الأولى له أن يحج بالنسك نفسه التمتع ولو استمر ذلك في حجاته على مر السنوات لأنه أفضل الأنساك لأنه أفضل الأنساك الثلاثة وقد قال عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرا فأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع واتيانك به العام الماضي لا يمنع أن تأتي بالنسك نفسه في هذا العام بل هو أفضل لك لأنه أفضل الأنساك الثلاثة وبالأمس أحد الإخوة في آخر سؤال سأل عن الفرق بين الحج الأكبر والحج الأصغر وقلت لعل ذلك أن المراد بالحج الأكبر هو الحج المعروف والأصغر هو العمرة وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم قالوا الحج حجان أكبر وأصغر ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والمراد بالحج الأكبر الحج الذي عرفنا أنه لا تعقد نية إلا في أشهره الحج أشهر معلومات والحج الأصغر هو العمرة الحج الأصغر هو العمرة ونكتفي بهذا ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا اجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما أعلنا وما أنت علم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور